كتاب اثنين. سطان ب. سبعة وتسعون. سبعة وتسعون. سمتة بودك أبي جار. أدوات الوصل أربعة. أدوات الوصل أربعة. تلفزيون جلنيكي باوجود. वह सो गया لقد نام مع ان التلفزيون كان مفتوحا لقد نام مع ان التلفزيون كان مفتوحا بہت دیر ہونے کے باوجود وہ ٹھہرا ہوا ہے لقد ظل باقيا مع ان الوقت كان متاخرا لقد ظل باقيا مع ان الوقت كان متاخرا. हमें मिलना था फिर भी वह नहीं आया है. انه لم ياتي مع اننا كنا متواعدين. انه لم ياتي مع اننا كنا متواعدين. تيليفيجن चालू था फिर भी वह सो गया है. لقد كان التلفزيون مفتوحا. ومع ذلك نام لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام قلي هي بہت دیر ہو گئی تھی پھر بھی وہ ٹھہرا ہے لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا हमारी मुलाकात थी फिर भी वह नहीं आया है लम लम उसके पास लाइसेंस न होने के बावजूद वह गाड़ी चलाता है الا انه يقود السياره مع انه ليس لديه رخصه قياده الا انه يقود السياره راستا चिकना होने के बावजूद वह तेज गाड़ी चलाता है مع ان الشارع زلق الا انه يقود بسرعه مع ان الشارع زلق इलाहु यूदूद वह साइकिल चला रहा है माँ अन्नाहू सकर इलाहू यर कबूदर राजा उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है फिर भी वह गाड़ी चलाता है। ليس لديه رخصه قياده ومع ذلك يقود سياره. ليس لديه رخصه قياده ومع ذلك يقود سياره. रास्ता चिकना है फिर भी वह तेज गाड़ी चलाता है. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعه كبيره. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعه كبيره اسنے بہت پی ہے پھر بھی وہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے انه سکران ومع ذلك يركب الدراجة انه سکران ومع ذلك يركب الدراجة पढ़े लिखे होने के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिल रही है लम वजीद वजीद वजीद लम वजीद वजीद दर्द होने के बावजूद वह डॉक्टर के पास नहीं जा रही है इन कबीब مع ان عندها الام انها لا تذهب الى الطبيب مع ان عندها الام بالسيء نہ ہونے کے باوجود اس نے گاڑی خریدی ہے انها تشتري سياره مع ان ليس عندها نقود انها تشتري سياره مع ان ليس عندها نقود वह पढ़ी लिखी है फिर भी उसे नौकरी नहीं मिल रही है قد قد درست درست ذلك ذلك لا لا تجد تجد उसको दर्द है फिर भी वह डॉक्टर के पास नहीं जा रही है عندها ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. عندها آلام. ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. اسکے پاس پیسے نہیں ہیں، فیر بھی اس نے گاڑی خریدی ہے. ليس عندها نقود، ومع ذلك تشتري سيارة. ليس عندها نقود، ومع ذلك تشتري سيارة.